действие Thewu yohel omuz di ma casabon وكي كن كل عام يا رب كل نعمه انك فتح وعلا ابى وحد سرا ve mu ma ga That's it. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَانٍ فدالم ما that <todan> لما جاوة قال وقتی پیمان أَلَمْ زَلِكَ مَنْ كُنَّا مَنْ غِثِفَ وَسَدَ عَلَى أَسْرِيِّ مَا قصف O ti fe niমা يا لَذَعَكَ كُنَّا رَبَّنَا جَعَلْنَا من لَّكَ مُنَازِنِينَ آتِنَا من الدُّنْيَا Oh, no, no. of mm -hmm. Oh, let's take وان الصحي كما اتى على wow <laughs> سلاو كما خطت سنا زاكيا اها خطت سنا تشيير اللقاء قال <تزوج> أقسمت نفساً بكيةً جواهي say you